قال أثابه الله قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قوله تعالى لو أنزلنا يدل على أنه لم ينزله وأنه ذكر على سبيل المثال ليتفكر الناس في أمره كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندها جواب لو محذوف قال بعض العلماء تقديره لكان هذا القرآن انتهى وقال ابن كثير يقول الله تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد لو أنزلنا هذا القرآن الآية فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه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 وقد أوجد لبعض الناس شيء من ذلك عند سماع آيات من القرآن الكريم ومنهما رواه ابن كثير في سورة الطور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج عمر رضي الله عنه يعس بالمدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه وذكر القرطبي قال جبير بن مطعم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 وذكر في خبر مالك بن دينار أنه سمعها فجعل يضطرب حتى غشي عليه وقد نقل السيوطي في الاتقان خبر مالك بن دينار بتمامه في فصل إعجاز القرآن وقال قد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف وقد ينشأ هنا سؤال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على الجبال؟ ولم تتأثر به القلوب وقد أجاب القرآن عن ذلك في قول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وكذلك أصموا اذانهم عن سماعه وغلفوا قلوبهم بالكفر عن فهمه وأوصدوها بأقفالها فقالوا قلوبنا غلف وكذلك قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أي بسبب الإعراض وعدم التدبر والنسيان ولذا قال تعالى عنهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فهذه أسباب عدم تأثر الكفار بالقرآن كما قال الشاعر إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غروى أيرتاب يرتاب والصبح مسفر ويفهم منه بمفهوم المخالفة أن المؤمنين تخشع قلوبهم وتلين جلودهم كما نص الله عليه بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وقوله تعالى لو أنزلنا يدل على أنه لم ينزله على جبل ولم يتصدع منه وبهذا يتضح أن جواب لو في قوله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال لكان هذا القرآن أرجحوا من تقديرهم لكفرتم بالرحمن لأن موضوع تسيير الجبال وخشوعها وتصديعها واحد وهو الذي قدمه الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الأمثال جمع مثل وأصل المثل الانتصاب والممثل بوزن اسم المفعول هو المصور على مثال غيره قال الراغب الأصفهاني يقال مثل الشيء إذا انتصب وتصور ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار والتمثال الشيء المصور وتمثل كذا تصور قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين احدهما الآخر ويصوره نحو قولهم الصيف ضيعت اللبن فإن هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الإمكان أمرك وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون والمثال يقال على وجهين أحدهما بمعنى المثل نحو مشبه به قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف الشيء نحو قوله تعالى مثل الجنة التي أعد المتقون والثاني عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان والمثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبيه من كل وجه خص المثل بالذكر فقال ليس كمثله شيء إلى آخره انتهى من كلام الراغب الأصفهاني قال صاحب التتمة أذابه الله وتلك في قوله تعالى وتلك الأمثال عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبا في عمل المنافقين مع اليهود ونتائج أعمالهم وهكذا كل موالاة بين غير المسلمين وكل معادات وانصراف عما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكذلك في بيان مدى فعالية القرآن وتأثيره لو أنزل على الجبال لخشعت وتصدعت مما يستوجب التفكير فيه والاتعاظ به ثم مثال الفريقين في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونتيجة ذلك في الآخرة من عدم استواء الفريقين فأصحاب نار وأصحاب جنة أن الأمثال هنا والتنبيه عليها إشارة إلى أن أولئك بنسيانهم لله وانسائه اياهم إياهم أنفسهم صاروا بذلك أشد قساوة من الجبال بل إن الجبال أسرع تأثرا بالقرآن منهم لو كانوا يتفكرون وقد قال أبو السعود إنه أراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوة القرآن وقلة تدبره فيه انتهى وهكذا بهذه الأمثلة ينتزع الحكم من السامع على أولئك المعرضين الغافلين بأن قلوبهم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كما قدمنا بخلاف المؤمنين الذين تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته